This is all of us 5 năm là and so oh. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة الله بكل شيء عظيم ألم تر إلى الذين نموا من Let me do. وإذا حسبهم جهنم يصلعنا فبئس المصير يا الله الذي إليه تحسرون إني وَإِذَا قِيلَ شُزُوفَ شُزُوفَ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فان ليم بع ما عفينا ذلك خير مما <لكم> سموا <وأطير> فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقا فإذ لم تفعلوا وتار فلم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا بنهم ويحلفون على الكذب ويحلكون على الكذب وهم يعلمون أعد الله وقدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا ولا <تصفيق> ثم الله له او كَتَبَ في قُلُوبِهِمْ الْمُنْكَرِ مَا نَوَاهُ لَهُ ويدخلهم مِنْ ذل ابناها وصال في غاء رضي الله انه مرض وان I'm uh -huh.